बुक थ्यू बहात्तर इसनन युव इफ्नन वसबाऊन एखादी गोष्ट अनिवार्यपणे करण्यास भाग पडणे शैजूब आमल शै एखादी गोष्ट करावीच लागणे يجب يلزم يجب يلزم मला हे पत्र पाठवलेच पाहिजे يجب ان ارسل المكتوب يجب ان ارسل المكتوب मला हॉटेलचे बिल दिलेच पाहिजे يجب ان ادفع للفندق يجب ان ادفع للفندق तू लवकर उठला पाहिजे يجب ان تستيقظ مبكرا يجب ان تستيقظ مبكرا तू खूप काम केल पाहिजे يجب ان تشتغل كثيرا يجب ان تشتغل كثيرا तो वक्तशीर असला पाहिजे يجب ان تكون دقيقا في المواعيد يجب ان تكون دقيقا في المواعيد त्याने गॅस भरला पाहिजे يجب ان, أن يعبئ التنك يجب ان يعبي التنكا त्याने कार दुरुस्त केली पाहिजे يجب ان يصلح السيارة يجب ان يصلح السيارة ت्याने كار دوتلي पाहिजे يجب ان يغسل السيارة يجب ان يغسل السيارة تينه خريدي كيلي पाहिजे يجب عليها ان تتسوق يجب عليها ان تتسوق दिने घर साफ केले पाहिजे. يجب عليها ان تنظف الشقه. يجب عليها ان تنظف الشقه. दिने कपडे धुतले पाहिजेत. يجب عليها ان تغسل الغسيل. يجب عليها ان تغسل الغسيل. आम्ही लगेच शाळेत गेले पाहिजे. يجب ان اذهب فورا الى المدرسه يجب ان نذهب فورا الى المدرسه امي لगेज कामाला गेले पाहिजे يجب ان نذهب فورا الى الشغل <علمك> <علم> يجب ان نذهب فورا الى الشغل امي لगेज डॉक्टरांकडे गेले पाहिजे يجب ان نذهب فورا الى الطبيب يجب ان نذهب فورا الى الطبيب تو بس چی وات بگيتلي पाहिजे يجب ان تنتظروا الباص يجب ان تنتظروا الباص تو ट्रेन چی وات بگيتلي पाहिजे يجب ان تنتظروا القطار يجب ان تنتظروا القطار तू टॅक्सीची वाट बघितली पाहिजे यजिबो अन तंतरू टॅक्सी यजीब एन तंतोविरू एल